بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ إِنَّمَا أَمَرَكَ بِالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالصَّابِرِينَ وَالْمُتَّقِينَ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَحْمِلُونَ خَبِيرًا وَأَنَا كَلَّا اللَّه وَكَذِبَ بِاللَّهِ وَكِينَا مَا زَأَلََى اللهَّهُ لَِوَْجُلِم مِن قَبَيْنِ فيِي جَوْْفِ وَمَْ جَعَنا أَْزُهَا جَكُم اللَّهِطََرُونَ مِنْهَُّ أُم مَهَاتِِكُمْ وَماَا جَعَلَ, وما جعل أَدَّع أَكُم Za ni ko mowau kom bi afuwanggi kum waloau ya koon hakwa wauwa yadi sabi Uda o ho ni اخوالكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناع فيما اخوأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما ان نبي او ولد المؤمنين من انفسهم وازواجهن ماتهم وَإِنْ نُرِفَعْ مِنْ بَعْضِهِمْ أَوْ لِلْبَعْضِ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا إِذَا أن تَفَعَلُوا إِنَّا أَوْلِيَاؤُكُمْ Naanazaikavilkisa bi في الكتاب مستورا minang nabi i naa kwahu wamin kamin nu e waibao wa him وَأَخَذْنَاهُمْ مِنْهُمْ مِثْلَ الْغَنَمِ وَيَسْأَلُونَ الصَّادِقِينَ أَنْ صِدْقٍ وَأَعْدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا لِيمًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَذَكَّرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذ اِذ جَاءَكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا Ize ja kkomme vakeko waira sana meku wa zina a watti beụ wa beda wate’uụana zina wata وَنَالِكَ بَتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَذُجْفِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُبِهِمْ بَرَضٌ مَّا وَأَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا قُرُورًا وَإِذْ خَانَتْ طَائِثَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مَقْرَمَ لَكُمْ فَرُجِعُوا وَيَسْتَاذِنُ فَلِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوَّةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٌ إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من قطبرها ثم سئلوا الفتنة لأتوها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبسوا بها إلا يصيرا ولقد كانوا عاهد الله من قبل لا يولون لدبار وكان عهد الله مسؤولا قل <تصفيق> لا والفوار ان فلتم من الموت عويل القتل واذا لا تتمتعون الا قولي الى قل من ذل في يعظمكم من الله ان ارد بكم سوءا انا ورد بكم رحمه الا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا قَدْ يَعْنَمُ وَٱلْمُعَوِّقِينَ مِنكُمْ وَٱلْقَائِدِينَ لإِخْوَانِهِمْ حَالٌ إِلَيْنَا هَلْ ilyna wala yatuna ila qalina nashahata aliikum faizha jaa khaof raita hum yanzuruna ilike tadur a'inun ka lazi yukh ali min فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ تَسَرَّحُوا كَمَنِ اتَّخَذَ عِندَ الْغَنِيمَةِ حِذَاءً عَلَى الْقَنِينِ أُولَئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْدَثَ اللَّهُ أَحْوَالَهُمْ وَكَانَ فَانِكًا عِنْدَ اللَّهِ ثِيرًا يحسبون اننا ذهبنا لم يذهبوا وان يا بتل احزاب يود لو لهم باذون في الاراب يسالون امن بائكم ولو كانوا فيكم ma kuatlu ila qalina lakad kan lakum fiya rasul ille iswetun hasenatun laman kan laman kan yarju allaha wal yom anakhir wazakar allaha لما رأى المؤمنون لحزا بقالوا قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ هُم مُّهاجِرُونَ وَالْأَنفَالُ وَالذِينَ آمَنُوا وَجَاهَدُوا فِي وَمَا بَدَّلُوا تَبَدِيلًا يَجَذِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدَقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءً يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْضِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرِقٍ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالِ وَكَالَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ من أهل الكتاب من صياصي وقذف في قلوبهم الوأد فريقا تقتلون وتاثرون فريقا وَأَرْثَكُمُهُ أَرْضًا وَدِيَارَهُ وَأَمْوَالَهُ وَأَرْضًا لَمْ تَطْعُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا Ya ajuhanndabi o onli azu jka e konton datoriridana l' ta duniya Eton natori na l’anya ta duniya wazinaatafatata a laina وأسرحكم صراحا جميدا وإن كنتنا تريدنا الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعدى للمحسينة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما يا نساء النبي من يات منكن بفاعشة مبينة بفائشه مبجنه يوضع فله الانف يوضع فين وكان ذلك عمل الله يسير وَمَنْ يَقَنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَأْمَلُ صَالِحًا نُوتِهَا أَجْرًا مَرَّتَيْنِ وَأَتَدَنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا يَا نِسَاءَ النَّبِي إِنَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ نِتَّقَيْتُمْهِ فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكم ولا تبرجنا تبرج الجاهلية لولا وعقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وآطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهبا عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والعكمة إن الله كان لطيفا خبيرا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخوشئين والخوشئات والمتصدقين والمتصدقات وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوشَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّا اللَّهُم مَغْفِرَةً وَأَجَرًا عَظِيمًا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 ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وَكَفَى بِاللَّهِ حَصِيبًا مَا كَانَ مُحَمَّدٌ نَبِيًّا أَحَدٌ مِّنَ الرِّجَالِ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَغُرَّةَ مِّنَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَفِيرًا وَسَبِّعُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا هُوَ الَّذِي يُصْلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَةٌ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّونُ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا تَحِيَّتُهُ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَنَام وَأَعْدَّ لَهُمْ أَزْوَاجًا كَرِيمًا يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِيدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا وبشر المؤمنين بأن لَهُم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكفرين والمنافقين ودعفاهم وتوكل أم الله وكفى بالله وكينا يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من, من قبل أن تمثوهن فما لكم علينا من عدة تأتدونها كمتعهن وفردعهن صراحا جمينا يا أجوى النبي وإنا أحلى لنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات أمك وبنات عماتك وبنات عماتك وبنات خونك وبنات خوناتك التي آجرن ماءك اللاتي يزرن ماكن ومواتا مؤمنات وابت نفسهن لنبينا ورد ان وادن نبي وان يستحوا هو ان من دون المؤمنين قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَ تَيْمَانُهُمْ لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَيْكَ عَرَجًا وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا تُرَجِي مَنْ تَشَاءُ إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَن يَبْتَغِ خَوْفَ مَنْ, من أَزَلَّ تَفَلَّاجُنَا عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَى أَن تَقَرَّ عَيْنُهُ وَلَا يَحْزَنَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُ كُلُّهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ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 وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِ النَّبِيِّ إِلَّا إِذَا كُنْتُمْ فِيهَا إِلَىٰ صَلَاةٍ ولكن اذا دعيت فدخلوا فاذا اطعمتم فانشروا ولا مستارسين على حديث ان نفركم كان يؤذ النبي اف يستحي منكم والله لا يستحي من الحق وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُمْ مَاذَا يُنْفِقُونَ فَاسْأَلُوهُمْ مِنْ وِرَاءِ إِذَابٍ ذَٰلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُنُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن ولا أن تنكئوا أذواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدوا شيئا وتخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما لا جناح علينا في ابائهم ولا ابنائهم ولا اخوانهم ولا ابناء اخوانهم ولا ابناء قواتهم وَلَا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكة ايمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء سهيدا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 Ya ajuha zabi okulli azwajikawa banatikawanisa ilmomini na yudani na aanaing naming zala bimingin, Zanika ae a yo وَكَانَ الله غَفُورَمُ رحيِيمَ ل إِلَّ مَن تَعِلْمُونَ فِقُونَ وََّذينَ فِي قُلوبِهَِّا رَضُ وََامَجِف والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاولونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أقذوا وقتلوا تقتيل سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديل يسألك الناس أن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكِفِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرَ الْخَوَلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَا يَزِدُونَ وَلِجًّا وَلَا نَصِيرًا يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطْعْنَا اللَّهَ وَأَطْعْنَا الرَّسُولَ وَقَاوا رَبنَ إِ أَطْوعْنَا سَادَتتَّناَا وَكُبَضَ أَناَا فَأَوَلُّ ْسَبِين وَبَّنَ آتِهِمْ بُوِْفَيْنِ مِنَ الْ الععَذاابِ وَالْأَنْهُمْ لَعْنَ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 Ya ayu'a الذina ámanu, اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصدح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما انت أَرظضْمَ نمَ نَاتَّعََ السَّمواتٍ وََرُض وَالجبَانِ فَأَبَيْنَ آن يَحمِل النه وَأَشفَق النَّمِاء وَوحَمَر عَ صَارُ إِ كََ ظلُ مَ الله حذبَ الله المنافقِين والمناف قاتِ والمُشركين والمشركات وَت بَله عَ المومينَ والمُومات وَوكان الله, الله غَفور الرم